عاشقين التمشيه برضم مبراري الرجال اللي مسيرتهم طرية كل شغمه من على المقنى ما يكدر في السفر خطر خوية من على لند الكراز زرو والسفادي صممت بمواصفات عالميه لا بويه البدجند ولا صاحاي جهزات بن ذهب وبرويه لا نشات فيها من الشهبة الضواري لا عادات بالصادفة لرضى الخلية عودوا هباي المغابش والمساري النشام اللي عزايم وقايد الرحلة حطى لمرال داري وصارت الوجهة على نجد العذية روحوها كانت تطردها الطواري من على العرفة بعد خط الحواري دستك قد ما ريحن هلع شوية زين شبدنا نارها وقت العصادي جلسنا فيها تسوى الشاد واذبي ها قام طعوها من على جمره سمرت شوي شويه في وسط جو انت خالج هد واري ومن سالم ضاردت بالسامريه وتباع وتمشي في المزاين صرني يا اهلا بالمضايت العسالي عندو موت من بعيد كان ما خايم هام كبالي شهيدو الكرام والمقدريا مكرت اللي جابها والكل داري الامر اللي رفا شنا المطيه مش على الرياح فضه من كل جارى ناب ذا الفرقه والمور الجاهله يا يا تن البلد بيع بل ياتا البلبل بيعن وشاري جايزات عبد العزيز كبار هدييه بل ياتا البلبل بيعن وشاري جايزات عبد العزيز كبار